هَايَفرقُ كُلُّ أمرٍ حَكِيمٌ أَمْ غَمٌّ مِن عِنْدِنا إِنَّما كُنّا مُؤَخِّرِينَ رَحمةً مِن رَبِّك إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ العليم.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 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. у. 15. 16. ما كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوما نذط البطشه الكبرى ما منتقمون ولقد فتم ما قبلهم قوم سرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إِّ آدكُم بِسُُ الْقَان مُ بِ وَإِن يَوْْتُ بِرَبّ وَرَِّكُمْ أَ تَجُ وَإَِّْ تُ مِنُولِي فَدَعَا رَبَّهُ أَن مَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَرْكِنِ الْبَحْرَ هَوَاءً إِنَّهُمْ جل دُمْ مُغْرَقُونَ كَم تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُهُوَيْنٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاتِحِينَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُغْرِقِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِ فيِ الرعَون إِهُ كََ عََم مِنَ, من المُسْتْرِفِي وَل قَدِح دَوْْنَهُم لَلمِن عَلَ العالملَم وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين.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 Inna yawma alfasli niqatuhum agamayin. Yawma la yuunni mawlaan amm mawlaan shayyaan. Wala hum yunsaroon. Illa maan rahimallahah. نَهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ الذَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَلَمْحِ الْيَوْمِ فِي بَطْنٍ مَّظْلُومٍ كَغُلِّ كذوه فاعتلوه إلى ثواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحنين ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما قل تَغْرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِحَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّالِي وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرَبِّ اقْبَلْ إِنَّهُمْ